خمسة. استمع إلى الحوار الآتي ثم اقرأه ستبدأ العطلة الصيفية بعد يومين إلى أين ستسافرين؟ سأسافر إلى الجزائر لماذا ستسافرين إلى الجزائر؟ لأني أريد أن أعرف حياة الجزائريين وثقافتهم وأزور الأماكن الجميلة هناك هل جهست جواز السفر؟ نعم جهست جواز السفر وحصلت على التأشيرة وأنت يا فائزة إلى أين ستسافرين؟ سأسافر إلى إسطنبول وإلى أنطاليا. يجب أن تأخذي معك كاميرا حديثة من أجل أن تلتقط صورا جميلة ففي إسطنبول توجد الكثير من الأماكن التاريخية وفي أنطاليا هناك الكثير من الأماكن السياحية الجميلة أيضاً لهاتفي كاميرا حديثة وسالتقط الكثير من الصور الجميلة أتمنى لك رحلة سعيدة يا نريما وأتمنى لك رحلة سعيدة أيضاً يا فائزة